إن الذين ينادونك من وراء الحدرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم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 لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعنتم ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره اللَّهَ الكفر والفسوق والعصيان الْكُفْرَ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 ومن لم يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِن بعض الظن وَالْآخَرُ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إِنَّ وَلَا وَلَا بَعْضًا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 ذكر وأنسى ودعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون